ا ن تهينا منها بحمد ا ل ل ه ق ا ئ د ة ا ل ا ع ت ب ا ر و ا ل ع ظ ة من التاريخ وقد ا ن تهينا بحمد ا لهاي ل من ب س ط ح ق ي ق ة هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ج د ي د ة من ا ل ق و ا ع د ا لتي ي ن ب غ ي أ ن ي س ت ح ض ر ه ا ا ل ن ا س في ز م ن ا ل ف ت ن و ت غ ي ر ا ل أ ح و ا ل وعليهم أ ن ينتبهوا اليها عدم شحن النفوس بما ينتج عنه الشقاق والتفرق والفوضى أ و التحذير ممن يفعل ذلك هذه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة من القواعد التي ينبغي أ ن نراعيها في زمن الفتن ق ض ي ة شحن النفوس كثير من الناس بل كثير من ا ل ع ا م ة وكثير ممن يدعي, العلم أو ممن يدعي طلب العلم وممن يدعي الفقه تجده يعني يحمس الناس ويشحن نفوسهم بما يرجع عليه وعلى ا ل أ م ة بالتفرق والشحناء والفوضى والفتن و ا ل ب ل ا ب نسال الله السلامه والعافيه القائدة سنتكلم من هذه التي خضية شحن النفس. ينبغي أن يحذر فيظن المرء أ ن ه بصنيعه هذا يدعو إ ل ى الحق ويبين الحق أ و يصدع بالحق فالصدع بالحق له مجاله بشروط وضوابط م ق ر ر ة عند اهل العلم و ب ا خ ت ف ا ر هي التي مرت معنا عندما تحدثنا عن ا ل و س ط ي ة في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فبال الصدع بالحق له مجال أ م ا ق ض ي ة شحن النفس بما لا ينفع ا ل أ م ة بل يجر عليها الويلات هذا مجال آ خ ر فينبغي أ ن نفرق بين ا ل أ م ر ي ن قلت زمن الفتن والنوازل ا ل ع ظ ي م ة من أ ش د ا ل أ م و ر وقعا على الناس حتى يحتار الحليم في أ م ر ه ويلتبس على العاقل ش أ ن ه وذلك في أ و ل ا ل أ م ر لعظم ش أ ن المصائب حتى قيل عند النوازل والمصائب تذهل النفوس عن النصوص ا ذ هذا يعني امر واقع كما يقال ما له من دافع عندما تحل الفتن وتتغير يعني الاحوال يعني تكثر الشبهات ويحتار الحليم حليم يصير يصير ح ي ر ا ن والنفوس تميل إ ل ى ماذا تميل إ ل ى الخطاب العاطفي الخطاب الحماسي وتبعد كثيرا عن الخطاب البرهاني وقد أ ش ر ت في بعض الدروس إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة ينبغي أذو أقول أقصد بقولي الخطاب اقصد ل المرهان خ ط ا ب به الخطاب القائم على ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة وما كان عليه فقهاء ا ل أ ن ص ا ر وعلماء الحديث هل المرهان أقول بقولي الخطاب الناس قلت الخطاب أذو يمينون العاطفي كما مع يميلون مع الخطاب الحماسي يعجبهم ذلك نعم نريد الحماس ونريد ا ل ع ا ط ف ة لكن نريد الحماس الذي يضبط بالخطاب البرهاني يكون حماسنا تحت الكتاب و ا ل س ن ة وتكون عاطفتنا تجعل للكتاب و ا ل س ن ة لما ل أ ن ا ل ع ا ط ف ة والحماس إ ذ ا لم يضبطا بالكتاب و ا ل س ن ة يدفعا ل م ر ء الى ما لا تشمل اقباعه والواقع اكبر دليل على ذلك والتاريخ أ ك ب ر دليل على ذلك فضلا على النصوص ا ل ش ر ع ي ة وفضلا على كلام العلماء والسلف فكما قلت في زمن الفتن العاطفي يعجبهم الحماس الأحوال الناس الخطاب والخطاب قلت وتغير ذنب و لا يعجبهم كثيرا الخطاب البرهاني ف إ ذ ا خ ا ط ب ت إ ن س ا ن ا في زمن الفتن وتغير ا ل أ ش و ا ل بالخطاب البرهاني يصنفك إ م ا يلبسك لباس ا ل ع م ا ل ة أ و على أ ن ك مميع أ و ما شابه ذلك مع أ ن ا ل إ ن س ا ن م اذا إ سلك طريق الكتاب والسنة و حكم الكتاب وحكم ا عواطفه ل س ن ة في و الكتاب و ا ل س ن ة في ح م ا س ت ه ف إ ن ا ل ع ا ق ب ة تكون آمنة ب خ ل ا ف م ن ع ك س بخلاف من عكس, عكس ولذلك قلت هنا عند النوازل, عند النوازل والمصائب تزهل النفوس عن النصوص قد تكون تلك المتكلم تلك المسألة التي النصوص واضحة أو عنها المسألة المسألة في في يتصرف فيها ا ل ن ا س أ و ي خ و ف ف ي ه ا الناس ا نفس و ض ح ة لكن مع ذلك تذهل النفوس قد تكون أ ح ي ا ن ا بقصد وقد تكون أ ح ي ا ن ا بغير قصد ف لا النفس الآن كلام الآن نستجم النوع لا على قد يكون انسان يذهل أو يتخلف يكون على أو المعين يذهل يعني قد الإنسان أو يتنكب و و ص الشرعية قطبا ا غلب علي وغلبت عليه الشبهات وافضل الناس لا يقصدون ذلك لكن ا ل أ م ر خطير على أ ي لحال ففي زمن الفتن تذهل النفوس عن النصوص ينبغي أ ن ننظر في كل واقع بمنظار الكتاب و ا ل س ن ة ب ماذا ن ظ ر الكتاب والسنة ا م أ ر ا د الله تبارك وتعالى أ ن نفعل في هذا الواقع أ ي واقع حصل نرجع إ ل ى الكتاب نرجع إلى الرب جل وعلا، ونرجع إلى كلام ونرجع ع ل ا و إ ل ى كلام النبي على الاسلام وننظر يعني إ ل ى كلام السلف وعمل ا ل ص ح ا ب ة في زمن ا ل ف ت ة ف إ ذ ا ت أ م ل ا ل إ ن س ا ن في عمل السلف وعملهم هذا هو ترجمان لما في الكتاب و ا ل س ن ة نجد أ ن السلف ا ل ص ح ا ب ة رضو الله عليهم ما يشلنا النفوس بما يزر على الناس الولاد بما يزر عاطب هكذا جياشا حماس كان ل س هكذا حال السلف ن كان ة ما هكذا ا ح بل تجدهم على خلاف ذلك في اعمالهم, في إعمالهم وفي اقوالهم لو قلت زمن الفتن والنوازل العظيم من أ ش د ا ل أ م و ر وقعا على الناس حتى يحتار الحليم في أ م ر ه ويلتبس على العقل شانه وذلك في أ و ل ا ل أ م ر لعظم ش أ ن المصائب حتى قيل عند النوازل والمصائب تذهل النفوس عن النصوص لما كان ا ل أ م ر كذلك كان تكاثف المجتمع وتوحد ا ل ك ل م ة من ا ل أ ه م ي ة بما كان ذلك ل أ ن التفرق والتشاحن في أ و ق ا ت المحل والفتن يزيد في تصبع المجتمع وتناثر أ ه ل ه ومن أ ع ظ م ما يحدث ذلك شحن النفوس بما ينتج عنه الاستعجال لان ن النفس ا ع ل أ اذا شحنت بالنافع تدفع النفس إ ل ى التباس و إ ل ى تصور المسائل و إ ل ى عدم الاستعجال و إ ل ى النظر بمنظار المصالح والمفاسد ذ ا كما مر ة معا بخلاف العكس إ ذ ا قلت ومن أ ع ظ م ما يحدد ذلك ذلك شحن النفوس بما ينتج عنه الاستعجال إ ن س ا ن إ ذ ا شحنت نفسك بما لا ينفع من ثمار ذلك هذا ا ل أ م ر ق ض ي ة الاستعجال إ ن س ا ن يستعجل و هذا حال الشاب الشاب الشباب عموما يستعجلون إ ل ا من رحم الله إ ل ا من ضبط نفسه ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة و إ ن ا ل إ ن س ا ن لو ترك نفسه للواقع وترك نفسه للاحوال ا ل ح ا ض ل ة يعني تجره النفس إ ل ى ما لا تحمل ع ق ب ا لكن إ ذ ا ضبطها ا ل إ ن س ا ن في الكتاب و ا ل س ن ة ت ف و ت إ ذ ن ومن أ ع ظ م ما يحدد ش ح ر النفوس بما ينتج عنه الاستعجال وفساد ه ل إ ن س ا ن إ ذ ا استعجل يكون تصوره ل ل أ م و ر صحيحه、أبدا. وقد مر معنا ق ا ع د ة ع ظ ي م ة أ ن الحكم على الشيء فرع عن الفساد ا ل تصوره والغيرة بمثل الكلام العلماء تنقسم إلى قسمين يقول لك الغيرة الغيرة إلى هذا أين عند غير ا ل م ح م و د ة والغير ا ل م ذ م و م ة ما عندنا غير م ح م و د ة على سبيل الاطلاق هناك غير ة م ح م و د ة ه ن ا ك غ ي ر ة م ذ م و م ة فينبغي ا ا ل م ف ص ل ة في ا ل أ م و ر و ا ل م ي ز ا ل الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ذ ا كان الكتاب و ا ل س ن ة د ل على هذا التصرف القائم على ا ل ع ا ط ة ا ل ح نقول ن هذه غير المذموم لكن ذ اذا كان خلاف ل انتشرت خلاف ذلك، ما أن الأمر مخالف وما كان عليه إذا التصور وما إذا والعواطف التي تنقلب الى عواطف العاطفه كذلك تنقسم الى قسمين عندنا العاطفه التي ضبطت بالكتاب والسنه وهي عاطفه مطلوبه وهي عاطفه شرعيه لكن ا ل ع ا ط ف ة التي لم تضبط بالكتاب و ا ل س ن ة تنقلب على ا ل إ ن س ا ن عواصف فتصير الفتن و ا ل إ ح ن والمحن فلابد أ ن تضبط هذه ا ل ع ا ط ف ة ا ل ع ا ط ف ة ليس ي ر أ ف ل عندنا العواصف عندنا ة وعندنا ا ل غ ي ر ة وعندنا ا ل أ ذ و ا ق وعندنا ا ل و ج ه وعندنا الاحوال هذه الأمور يحكم عليها الحاكم كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصحابه رضوان الله ع ل ي ه لابد أ ن ن م هذه ا ل أ م و ر ما هو الشيء الحاكم م ا هو الشيء المحكوم عليه إ ذ ا والغير ا ل م ذ م و م ة والعواطف التي تنقلب إ ل ى عواطف و ا ل م ت أ م ل في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي يجد أ ن هناك صفحات منه م تعيد نفسها ا معنا لما وده مرة ن ل ت ك ا ل ق ا ئ د ة العظا والاعتبار بالتاريخ وقلنا أ ن هذا ا ل أ م ر يرجع إ ل ى أ ن الله ت ع ا له ى ل في كونه سنن لا تتغير ولا تتبدل إن ا ل ق ل ت والمتامن في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي يجد أ ن هناك صفحات منه تعيد نفسها وتتكرر إ ح د ا ث ه ا ولكننا كثيرا ما نجهل التاريخ ومعنى في ا لانسان ق ع ع د ة التي مرض م ا المرض كثيرا بالتاريخ ا في حصة نجهل ل ن إ تتغير الاحوال وتقع الفتن لا ينظر كيف تعامل السلف مع مثل هذه الامور أ م و ر ينظر الإنسان إلى, إلى, إلى ا فعل السلف م وما ا قواعد السلف هي هو ت ص ف السلف إذن ولكننا كثيرا ما نجهل التاريخ وأحداثه نجهل إذن و إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فضلا يعني قد تجد بعض الناس يهتمون بالتاريخ لكن ق ر ا ء ة التاريخ كما أ ش ر ت في ا ل ش ص ط ه التي مضت وذبحت ما نريد أ ن ندخل ف ي ه و إ ل ا سيطر من الكلام ق ر ا ء ة التاريخ لها قواعد قراءة علم قائم بذاته صنف ي ه العلماء المصنفات ك ث ي ر ة وهذا العلم قائم على قواعد ع ظ ي م ة فانزل اي احد يقرا التاريخ لا تاريخ لا بد من... من استحضار ق و ا ع د خ ا ص ة تاريخ السلف وتاريخ ا ل ص ح ا ب ة كثير من الناس هكذا ياتي ي من ذلك يفهم دورينا نقول أ بعض الاقراص أ س أو بعض ل ي أ ت ي ويحكي ل ع ا م ة الناس ما حدث من فتن للسلف ت التي حدثت تحكي ن بين من الناس الثلاث الصحابة والله لا تحكي لعامة عليهم ل أ ن عمد م ا يعرفون ما هي م ن ا ب س ا ت ا ل أ م و ر والناس كانوا على يعني اجتهاد منهم من أ ص ا ب ومن أ خ ط أ ومن أ ص ا ب ف له أ ز ر ا ر ومن أخطأ ف له أ ز ر ا ر م ا يعرف نفس هذه ا ل أ م و ر ف ا ل ق ا ع د ة عند العلماء تلك أ م و ر سلمت منها أ ي د ي ن ا فلتسلم منها أجنة وقف الفنتون ع قاعدة وهكذا قضيه التثبت والتبين في ا ل و ا ق ع فالمقصود لا ن ق ر أ نحن التاريخ ما لديهم بالتاريخ أ ص ل ا لو قرانا أ ن ثم التاريخ. لو قرأنا التاريخ هل نفهم ح ق ي ق ة التاريخ وهل ق ر أ ن ا التاريخ ب ف و ا ئ د ه أ ض ر ب مثال ي أ ت ي بعض ا ل غ م ا ر الان شق لك يقول لك قد ت ب ت ا ت و د ان بعض السلف خرجوا على ا ل و ل ا طيب ه ذ ا ا ل أ م ر هل يوجد فعلا في التاريخ الذي قد مضى أ و لا يوجد ثم إ ذ ا وجد هل هذه ح ا ل ة ع ي ن ي ة لا عموم لها غزلته الغلط ا ل س ع ي ن من جبريل رحمه الله, الله. ما... ما حادثة وقع ملاب وغيره من الثلاث وغيره و نعم هذا ا ل أ م ر يوجد في التاريخ بعض السلف حصل منهم هذا ولا اريد أ ن اسميه لكي لا يعني يسقط ع ن ي ي بعض ا ل أ ئ م ة من أ ع ي ن ك م وإلا الأئمة هذا الزلل لا خلا الزلل هذا هذا وقع بعض من من أحد هذا وقع لكن هل عاد بن م ر كان هو حال السلف عموما هل هذا هو مذهب جمهور السلف و ا ل ع ب ر ة كما يقول شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله في الاقتضاء ا ل ع ب ر ة بما عليه الجمهور من ا ل ص ح ا ب ة وعبارة بن تيمية والصواب بن بن قال حق في مرض ع كلامه عن بعض ا ل أ م و ر التي خالف فيه عبد الله بن عمر للصحابة قال ابن تيمين رحمه الله والصواب مع جمهور و ا ندما شديدا ك ك ذ ا ت ن ق الصحاح ء ة ا ت ا القراءة ودرنا ر ي يدرنا خ معلومة المشاكل يعني هم رأيك ف ق ر ه اظهر بملابسها د ي ا ل وما ل ق ا بها العلماء و ي ب ع د ه ا بها ا ل أ م ر هذا صحيح ه م أ و ليس به صحيح فهل سائل ا ي بل لانه اذكرها لا يحافظ بكذا ي وذكرها بكذا وذكرها و ن بكذا وذكرها ما ذا أكر بكذا ر رأيك وذكرها عملي بكذا ما يعني أنه ولذلك العلماء قالوا لا ياخذ الاحكام من كتب التراجم ي ق و ل لي أ ن تقول ت بهذا الامر أ م ر ه ذ رجلنا أقول بهذا ا أ هذا أ ن ا كنشفت ف م ا ب ا على أ ن ن ي أ ق ر بذلك الا لدى العالم الشعريه و ل ك ل ا م خ ل ك ن م ج ر د ا ل ش ك ا ي ه لا ل أ ن الامر ص ب ح ثم هل أ ن ب غ ي الخروج نعم كما قلنا حصل من بعضهم هادبين بعض. لكن الزبون على خلاف ذلك وذكر كثير من العلم أ ن الكثير منهم ت ر ا ج ح وندم فيه في ه في ن ه ا ي ة ا ل ك ر ب ثم كما قال العلماء وذكر هذا الحافظ في ان البعض يعني جرى منه هذا في صحيح ذكر عن الغيره ثم قال قال وبعد ذلك استقر الاجماع <تصفيق> هذا بلهم هذا الأمر مثال يقلب على مثل شيء ايش؟ ربع ثابت ذلك استقر ا ل إ ج م ا ع على عدم جواز الخروج على ولي السلطان م المسلم وقال الاجماع هذا إجماع إجماع بعد, بعد, بعد الخلاف الصحيح الصحيح علماء هذا التاريخ على قولي رسول عليه غير هو أنه على من مرتبر مدى وقف قضية إذا طيب قلت له المتامل و ا في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي يجد ان هناك صفحات منه تعيد نفسها وتتكرر ا ح د ا ت ه ا ولكننا كثيرا ما نجهل التاريخ و ح د ا ث ه و إ ذ ا ق ر أ ن ا ه لا نعي ح ق ي ق ة دروسه ا ل م س ت ف ا د ة و ع ب ر ة ا ل غ ا ب ر ة ومن ا ل أ م ث ل ة على ذلك سمع المثال هذا الذي ا ل ل ذكره ع من استذل ا ل ع ل م من ا ء ث و ل على ذلك من المواقف ا ل س د ي د ة والتصرفات ا ل ح ك ي م ة التي ينبغي أ ن نستوعبها و ن ت أ م ل ه ا فيما يقع بنا من تغييرات وفتن م ض ل ة وهو ما حصل من ف ت ن ة في زمن الحسن البصري إماد من زمنه أئمة السلف حددت في زمنه فتنة لماذا الحجاج؟ فتنه ف كانت مع الحجاج فتنة كانت مع الحجاج نتأمل قبل فرض ما و ق ع وكيف كان تصرف الحسن ا ل و ص ن ي رحمه الله لابد ان اشير قبل ص ر ض ذلك كيف كان تصرف الحسن ا ل و ص ر ي هل الحسن الوصري شحن النفوس ام تبته ونبههم ماذا كان صنيع هذا ا ل إ م ا م علي عفوك قلت في زمن الحسن البصري رحمه الله نجده في ا ل ف ت ن ة التي حدثت في عهده ما يدل على س ع ة فقهه ونظره لما الات ا ل أ ف ع ا ل وحقائق الفتن فلم يفتي بالقتال ق ت لم يفتي ب بين المسلمين باسم الجهاد ولم ي أ م ر ب ن ق ض ب ي ع ة أ و خروج باسم ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المكر ن وذلك أ ي ا م ف ت ن ة الحجاج وظلمه للناس كان الحجاج ظالما كان سفاحا حتى العلماء في لكن ع ل اختلفوا ل م ا ء شخص في ن ن ظ ر مع هذا ا ل أ م ر العظيم الذي كان من الحجاج كيف كان تصرف الحسن البصري رحمه الله قلت فلما ا س ت ب د ا الناس والفقهاء الذي ن بن مع أشعة الذي رفع ر ا ي ة ا ل ف ت ن ة مع الحجاج بضل الأشعد رفع رايه الخروج قلت فلما استبطا الناس والفقهاء الذين مع ابن الاشعث خروج الحسن البصري ابن الأشعد كان معه جملة ممن كان في ذلك الزمن فكانوا معهم ذلك معه جملة يخرج يعرفوا في ينتظرون البصري يخرج هو على خلاف ذلك فهم استوطؤوا خروجهم كيف يعني لا يريد الخروج هم ظ ن و ه في بادئ ا ل أ م ر أ ن ه يؤخر الامر لذلك استوطؤوا ظنوا على أ ن ه يؤخره لكن, لكن يعني ل أ م ر مع انه في ا ل ح ق ي ق ة هو اصل لا يردل استطاع الناس والفقهاء الذين مع ابن أ ش ع ر خروج الحسن البصري معه أي مع ف أ ر ا د و ا جباره على الخروج ذ ه ب و ان هو ارادوا جبار على الخروج وحمله على قتال الحجاج يقول ابن عون رحمه الله كان مع الحسن ا ل م ص ي قال ابن عون فنظرت إ ل ي ه م اي بن حسن ومصري أ ت و ا إ ل ي ه و أ ج ب ر و ه ودفعوه يعني معه لقتال ه ذ ا الأمر العظيم ل و الحجاج فقال ابن ع و ن فنظرت إ ل ي ه للحسن بين الجسرين ك ا ن هناك في ذلك المحل الذي أ خ ذ الحسن البصري قال فنظرت إ ل ي ه بين الجسرين وعليه إ م ا م ة سوداء قال فغفلوا عنه مؤكدوه ل م اخذوه غ ف أ ل ق ى نفسه في بعض تلك الانهار أ ن ه ر مقابل إيش أ لا ي فضلع يلقي ل ن ا وقال لا الأمة فتلا بعدها يحدث في يأتي من الدماء وحصل الدماء قال بن عوف نظرت إ ل ي ه بين الجسرين وعليه إ م ا م ه سوداء قال فغفل عنه ف أ ل ق ى نفسه في بعض, في بعض تلك ا ل أ ن ه ا ر حتى نجا منهم وكان يهلك يومئذ تفرق رحمه ا لكن ل ل ه نجا بحمد الله سبحانه وتعالى ولما ذكر ابن سعد, وقع ذكر ابن سعد في الطبقات لما ذكر ابن سعد في الطبقات هذه الواقعه قال اسمع ماذا قال ابن سعد لما كانت ا ل ف ت ن ة ف ت ن ا بن الاشعث والحجاج ا بن يوسف انطلق عقبه بن عبد الغابر وابو الجوزاء فدخلوا ع ن ا ل ح س ن ف ق الحسن ا يا أبا سعيد يا, حسن بطل يا أبا سعيد ما تقول لبصر ي فقالوا يا ابا سعيد ما تقول في قتال هذا ا ل ط ا غ ي ة الحجاج تاريخ يعود يعيد نفسه ق ا ل ل ه ما تقول في قتال الطاغيه ة الحجاج الذي ذ الحجاج ش ح النفلة هذا الذي سفك دم الدم ح ر الحار كان ينظرون إلى ما يقول إليه الشيء قالوا له ما تكون في قتال هذا الطاغيه ا ل ح ج ا الذي سفك الدم الحرام العليم الذي ي ب ف ك دم الحرام تعيق و أ خ ذ المال الحرام وفعل فعددوا له فعل وفعل وفعل وفعل آ ن ونسميه ونسميه هو عملاه قال الحسن لماذا نري هذا ك ا ن جواب ا ل ح س ن قال رحمه الله أ ر ى ك الا تقاتلوا مصيبه شيء كامل فعاله وفعاله لا تقاتلوا ا ج م ي ع صاط الدماء ن س أ ل الله السلامه والعافيه قال أ ر ى أ ن لا ت ق ا ت ل و ن ف إ فإنها... ن ه ا ان س م الكلام ف إ ه ا إن تكن ع ق و ب ة من الله فما أ ن ت م براد ع ق و ب ة الله ب أ س ي ا س ك م و إ ن لكم بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واحد بحالي أبو قال وان يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قال فخرجوا من عندي الحسن قال, قال فخرجوا من عندي وهم يقولون نطيع هذا العلج العلج راه تاريخي و ع ي د نسله اه يا الله ش و ي م ك الايمان لا جئت عندك انت قاعد اسمك ل الايمان اي ام انجي ترغب الشباب ايمام ن ش قطبي و الجبهه حتى يصير معوض ر ف امامه ن الغفران كان م ع ر و ف جيش ويا معجون ا ل ك ل ا م قال لي ما تقول كلمات إ ذ ا كان, كان بلاء فكذا وكذا قال ق ت د ي فخرجوا من عندي وهم يقول نطيعوا هذا العنج قال وهم قوم عرب ق ا ل و خ ر ج و ا مع بن ا ل أ ش ع ث قال فقتلوا جميعا فقلتلوا شو زينه لا شيء لا شي. اذا هذه واقعه و واقع معروف في التاريخ معروف في كلامه اهل العلم و ص و ت ه في كثير من كتب اهل العلم ويستدل بها العلماء و رحمه الله إذن هذه واقعه تدل على عمل ث ل ف ما عندهم شحن كلامهم عن عن وذكرت مساله ق ض ي ة التي ا ل ت ب ح ل العناصر المجبده قال لهم ارى الا تقاتلوه ف إ ن ه ا ان تكن و ع ق و ب ة من الله فما أ ن ت م برد ع ق و ب ة الله ب س ي ا ف ك م و إ ن ي ك ن م بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وخير ا ل ح س ي ن هذا الشيء ا عمل السلف النود ووقاعه كثيره لو تاملنا في تاريخ إ س ل ا ف ن ا لوجدنا هذا بين واضح اما أ الذي في قلبه ي د ر ع حاوله العلم كان الحسن يقول الفتنه بين ك ا وما م ه حدث ي زمنه من ف ة م اذا ل ج اقبلت انظروا ا ل ت شوف العناصر ا ل م ث ب ت ة الكلام هذا يدل على أ ن ا لما ج و يقول م ة ل جاءهما لو ت ج ر ب ة ولكن ت ش ب بسكه ا ت ا ا ب و ل س ة و م الفتنه كان ا عنه ص ح ا ب ة تعرض يقول الحسن الفتنة إذا قبلت ع ر اذا كل、عالم. لكن هكذا عالم الفتنة يقول لك جايك من نكون ذات ويك ويك الفتنة ويكون ويكون حذر إ قبلت عرفها كل عالم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 ع ر د ت ان ت م ش ت ه ن ا ش ت ف ض ل من اجل ان ت آ ث ا ر ف ض ل من ا ل ان تكون هناك افضل م ك ا ان تكون هناك افضل م ش ا ع ل ان تكون هناك ت ف ض ل من ا ج ان تكون هناك افضل م اجل ان ت ن ه ا ك افضل من اجل ان ت ك و ل هناك ا ل من اجل ان تكون ل ب ا افضل من اجل ان تكون هناك افضل م ا ل ان ت و ن ه ا ك افضل ن اجل ان تكون ا ل افضل م ا ل ف ن تكون هناك افضل ت ع ر ن ه ا ك ل من ا ل م و إ ه ا ك افضل اجل ان ت ع ر ن ه ا ك ل م ج ا ه ه ذ ا ك افضل م ا ل ان ت ا ك وعندما تتحدث عن طلب ة الشيخ الباري لم ا ح ص ل في الجزائر ولم يقل شيخا ع ن د ف ق ا ع ن د ه ا ل ل ي و ك ذ ان وكذا ي ع يقوم ونبير ر و ا بهذا ف الشيخ بهذا ت ا ا ل ش ص ر بهذا ا و ح لي ا ق ا ل وماذا حصل كان بكشي بكشي غرّاً ورّوصّاً العلم بوين عندهم بغيك يمشي فتنه ر ا عندهم أ م ل ع د م عندهم نظرة ه تجريبة اذا الشكل إحدى نبت هو بالي مش يظهر قبلت عرفها كل عالم و إ ذ ا أ د ب ر ت عرفها كل جاهل ولذلك قال ابن سعد في الطبقات قال على الحسن سبع دقاته لا ش و ج د لك مره و ا ق ع خاصه للحسن ل أ ن الحسن المصري قال, قال ابن سعد طبقات كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء كلمة ذهب من سعد في أتينا لكم واقعة لحسب خاص قال ابن سعد كان لحسب الصريخ لأنه الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء القضية من من واقعة ذهب إذا طبقاته ابن أتينا سعد سعد في في خاص رؤوس ق ض ي ة الالتفاف حول العناصر ا ل م ث ب ت ة الانسان أ ك ب ر ا ل ينظر إ ل ى منهج ا ل أ ك ا ذ ي ب وما منهج ا ل أ ك ا ب ر ذ ي ب ي م كانوا ل ل ف س أم ك يثبتون النفوس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ب ر ك ة مع أ ك ا ب ر ك م و خ ا ص خ البركه ص ة ع م و م مع ا ل أ ك ا ب ر من العلماء خاصه من مات منهم خاصه ل أ ن الحي لا تؤمن عليهم فيهم يمشي على منهاج هؤلاء الخيار العكابر المناوي كلام طيب في شرح هذا الحديث الحديث هذا الباركة مع في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة قال المناوي الله القدر هذا الحديث الباركة مع قال المناوي الله له طيب شرح رحمه ويجرح رحمه وفي في في صحيح في ا ل ب ر ك ة مع أ ك ا ب ر ك م المجربين للامور ل البركة ع أكابركم أ المجربين م ل المحافظين على ت ك س ي ر ا ل أ ج و ر ف ج ا ل س و ه م لتقتدوا ب ر أ ي ه م وتهتدوا بهديهم أ و ل م ر ا د قال قال المناوي أ و المراد من له منصب العلم و إ ن صغر سنه فيجب إ ج ل ا ل ه م حفظا ل ح ر م ة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى ثم قال المناوي وقال شارح ا ل ش هذا ا د ه ح د هذا حد على طلب البركه في ا ل أ م و ر والتبحبح في الحاجات ب م ر ا ج ع ة ا ل أ ك ا ب ر لما خصوا به من صدق الوجود و ت ج ر ب ة ا ل أ م و ر وثالث ع ب ا د ة المعبود قال تعالى قال كبيرهم الأكابر, عندهم الأكابر عندهم قال كبيرهم. وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك ف أ ر ا د أ ن يعطيه بعض من حضر فقال جبريل عليه كبر كبر. السلام مقصود كبير السن. وإذا انضاف كبر كبره كبير العلم. وإذا انضاف كبر العلم انضاف السن فصل قال وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواه ف أ ر ا د أ ن يعطيه بعض م ن ح ض ر فقال جبريل عليه السلام كبر كبر ف أ ع ط ا ه اكبر قال المناوي نقلا عن شارع ا ل ش ه ا د وقد يكون الكبير في العلم أ و الدين فيقدم على من هو أ س ل منه فيض القديم إ ذ ا البرك مع ا ل ا ك ا ل م كانت من س م ا ت العالم الراسخ في ع ل م ه أ ن ه لا تستفزه الفتن يتالل أ ل ل م صحيح ي س ت ش ع ر ه ص ح ي ح لكن لا تستفزه ف ا ل ف ط و ء انك تستشعر الحال و ترفع الشكين أدبات و ت ت أ ل م أ د ب ا ل ك ن تتزك س ف تتركت صرف يعني بتروح و تتشيع ء آ راسخ في العلم ومن ص ا ر على نهجه لا تستفزه الفتن وتقلبات ا ل أ ح و ا ل قلت ولذلك كانت من سمات العالم ا ل ر ا ف خ في علمه أ ن ه لا تستفزه الفتن وتقلبات الاحوال فيطلق من الكلمات المتشابهات المجملات ت ت ش ا ا ا ب ه ل م أ و ي ب د ما لا يفهم فتحشن النفوس فيحصل من جراء ذلك ما يحصل لا اله الا ا ل ل ما هذا هو صنيع هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في مجموع الرسائل قال كلام عظيم وهو يحذر الدعاء والفقهاء والعلماء من أ ن يخوضوا في أ م و ر ويبث امور تكون س ب ب لشحن ا ل ن ف س ويطرطب عليه ما م يترتب من الويلات يقول صفحباش قال وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاه والمعاذاه ت أتكلم العلماء ده ويرتبون عليه احكاما قال و خ ط في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاه و ا ل م ع ا د ا ت و ا ل م ص ا ل ح ة والمكافات وبذل ا ل أ م و ا ل والحكم ه د و بغير ما أ ن ظ ر الله عند البوادي ونحوهم من الجفاه ما هاد الأمور لا تذكر هذه ا ل أ م و ر عند العامه ة ا لان أ م و ر ل تتكرح ع د ا ل ع ا م ة لا أ ن ل ليس ع ا م تذكر هذه ا ل أ م و ر لذا اذا ذكرت سيشحن وهنا لما قال عند البوادي ونحو ي من ا ل ز ف ا ت هذه كلها ما دخلت للخروج التمثيل ولا التقصير م ا تنزل ل ق ا ل له ما ج ا التقصير كيف ما م ع ن ا ه ذ ك ل ا م هذا ه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة ن ف ه م بها كلام العلماء ح ي ا ن ا بالكثير من احد ل أ يخرج كلام العالم في كتب في ر الفراسائي تقصير مخرج ت ن ما يجيش تقول لي يا ورا قال لي تجي البوادي أ ن ا ذباب فارق مشي في ا ل ب ا د ي ة وش ناقش في ا ل ب ا د ي ة ن ا ن ا ل م د ي ن ة إ ذ ا لابد من كورس و ك ل ا ق ش في حاجة. يحجي كورسي دي في البوادي ودارك متين علاش بضبط الباديه وضبط المثل علاش ل أ ن ه ا م ظ ن ة الجهل ف أ ي براسه مظنه الجهل خاطئه م ص ل ط ي ن ا ل ح ا ض ا ر ه بعد ان ظ ر و ا كيل الجهل في العلم الشرعي وكيل الجهل إ ذ ن العبره ماذا وجود ما ظ ن ة ل ج ه ل م ظ ن ة الجهل ولكن عندما ي ج ي بعضنا ل الجهل ي ليس لديك المعلومه من الدين ب ا ل ض ر و ر ة خرج من ذلك ا ل ا س ل ا ولا يستثنى منه إ ل ا حديثه ح د ي ث بكفر أ و الناشئ في ب ا د ي ة نائيه م ة قاله الجوج بشار ا ل شو ل كلام بالتقصير هذا يا حبيبينا هنا ومخرج تمت ما ومخرج يجي خرج خرج راح ا لكن ذ ا لن والذي ا ت ح د ث عنه ان يكون ج ا ل هناك ل ا ش ي ا ق مثل العلم و هذا المكان ج ن الذي يمكن ا ا العلماء ه ل ن ا يخرج ا ص ي ل ا ء م ا ل هذا ل المكان ظ ل ج إ ذ ا ا ل ح ك م يدعون ر و الى وجودنا وعدمنا د ي و ل ج و ي ن ج ا كل جائزاً في البنكه ل فان ا ل د م العام ت ك ل م و معها س ل خ ا ص ة أو بكورونا ا ما بإمجوا شيتها إياه بت... فيها ت م ولكن م ا ل ا م ث ع لا م ي تتكلمون بها على ا ل و ق ا ح د م العامي الوقائح, الوقائح ل ة ما مباحثة تتكلموش لكن ببل كان فتحت ا ل م س أ ل ة بحثا ا ع ل م ي ا ه محضنا ع ل ع ن لن تجلو الحكم على الواقع المعينه ذ ا ا ل ع ل م أ م ا بدكتور س ا ل أ م و ر هذه ق د ا م ل ل قائل ن ا س إذن ه م وخطم في س ا ئ ل م ن ه ذ ا ا لك ب ب ا ا ل كلام في ا ل م و ا ل ا ت و ا ل م ع ا د ا ت و ا ل م ص ا ل ح ة والمكاتبات وبذل الامور والهدايا ونحو ذلك والحكم بغير ما أ ن ز ل الله عند البواد ي و ن ح و ه من الجفاف لا يتكلم فيها إ ل الا ا ع ل م ء مش ك ل العلماء م ا قال لا يتكلم فيها إلا م ه يتكلم من ذوي ا ل أ ل ب ا ب ومن رزق الفهم عن الله و أ و ت ي ا ل ح ك م ة و فص الخطا أ شوش ح م الفهم ل عالية الحكمة أصرد وعندوا ذكرها نفسه يكون قص وعندوا ف ا ل ي ش ا ر إ ل ي ن وفلان الرعاه لكن فهمه قاس اما ما ت ح ك ش مع ي ن م العلم ولا ما تربيش مع الشيوخ ولا ولا ولا ولا أ م و ر اذا ف س كنتم و عنده ا ل تتحكمون و عنده م ا ا ا ل ع ا ل م ه و العلم ا ز ل م ن ا ل ل ي يحاق وضحب ويسمح لك المدن لكن ي م ا لا يقول ج ة ت و ج ا ل لابس أي حكمه ليس ا ويُقاع كما كان الإمام مالك إذا يُعلم يقول ذ ه ا لا م فهم ل الحكمة ح ك م ة ل ا ب د ب اي العلم ك يسمر طمع من النزوء لابد ح ك م ة ما ق ا ل رهن ا لا لا ا لا لا ع لا ثم ق الشيخ كان يحب المجموع ويعرف ان ي ك و ه ا ك من ك و ن ه ا ل من ي ك و ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ن ا ل ك و ا ك من ي ك و ه ن ا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ي و ن هناك من و ن ه ا من ك و من يكون ه ا يكون ه ا ك من ك و ا ك من ي ا ن يكون هناك ن ك ه ن من يكون ه و هناك من ي ك و ا يكون ا ك من ك و ا من يكون هناك ك و ا ك من ي هناك و ن ا ك م ي ك ا ك يكون ه ن من ي ك ه ن ي ك هناك من ي ه ن ا ه ا ك م ي و هناك م و ن ه ا ك م و ن ا ك م و ا ك من ي و ن ه ن م ا ك من ي ك و من ا ك م ك و ا ك من ك و من ا ك ل ن ك و ه و ت كن هني ا ب ع مركز يكمل بسرقه ولاشك خذوها بامر وللا وبارا رحلت الفكره مدريشي سويتي وقيامه رغم انها رجل وقالت على الشي امرا تمام لشبيهم تمشي لكنه ولا يشكو هذا المنظم وما دينو سير رجل رسولتنا دمار خليك من تلبس الملبسين هذا أمر رأي عليه. لا ل يجوز ن ي كلام في هذا الباب في غير المنجيلا وعربها وعن تفاصيلها شباب محمد شباب كلامهم صافي ك ا ل ج م ا ل ه قال وعن تفاصيلها فان إ ن ل ل كلام قال إ إ ج م ا هذا ف ا ل إ ج م ا ل و ا ل إ ط ل ا ق وعدم العلم ب م ع ر ف ة مواقع الخطاب لأن على واقع معين قال ف إ ن الاجمال و ا ل إ ط ل ا ق وعدم العلم ب م ع ر ف ة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس و ا ل خ ط أ وعدم الفقه عن الله ما يفسد ا ل أ د ي ا ن ويشتت ا ل أ ذ ه ا ن ويحول بينها وبين فهم ا ل ق ر آ ن ثم نقل كلام ب ن ق ي م ق ا ل قال ابن قيم فعليك ب ا ل ت ف ص ي ل و التبيني ف ا ل إ ط ل ا ق والجمال إ دون بياني قد أ ب س د هذا الوجود و خ ب ط ا ل أ ذ ه ا ن و الاراء كل زمان إ ذ ا انتهى كلامه رحمه الله إ ذ ا ينبغي أ ن نعلم أ م و ر التي تقارب امور التي, تقال التي لا تقال ولا تذكر ق ا ولا ل ت نحجر من شحن النفوس ب أ م و ر تجر علينا بشتى نحذر من ذلك ونحذر ممن يفعل ذلك بل إ ذ ا اقتضى الحائز يحذر منه يقول الغزالي في ا ل إ ح ي ا ء تتكلم مع ا م ه ن ف س بماذا ينبغي أ ن يشغل الناس و ب ما ذ ا ي ن أن ب غ ي ي ش غ ل ا ل ن ا س م ا ش ن و ي ك ل نعم شحنهم بالخير لكن شحنهم ب ا ل أ م ر لي يجروا عليهم لا تقول غدري على العوام أ ن يشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء هذا الشيء كبير هو ويترك ن ع ل ق بوقائع وشوال ز ل العلماء وكذا أرشين من العلم للعلماء فان, قال فإن العالم ن ز ن ا وصرخ كان خيرا له من أ ن يتكلم في العلم وهو لا يعلم يكون من ورائها الامر العظيم وهذا العلام الحجم الثعالبي في الفكر الثاني يقول وليس في فتوى بطول ا ل أ ر د ا ن و إ خ ا ء الزوائد دير العمامه وطويله و غ ف ط واختصار ا ل كلام ديالو رمشي ايه صاحب اللي هو محققون س ي ك و عنده س بالفرق سمس لا ت ي ن صاحب, صاحب يرهدير شي ع مطلوب ر ر ي ق ن ي مياه شي ت س و ل ا ن ت على ل ا أ م و ر ا ل إ ي م ا ا ن سولع ل أ م و ر ا ل ك د س و ل ل ع ا أ م و ر ل ي ه عظيمة هي وليس وهذا قال الفتوار بطول الاذان و إ ر خ ا ء ا ل ز و ا ئ ب كذنب ا ل أ ث ا ن والهضر باللسان إ ذ ا خلا ل م ي د ا ن ادخل الدنيا قلل ا علماء مكيش ك ذ ا س ي يدور ي خ ر ج شكلي ناظرني كيف بعض الناس هكذا صلى الله عليه وسلم و العبد لا لان هذا دليل على ق ل ة العقل ودليل على الجهل ل أ ن طالب العلم العاقل يذر ا ل احد يوم من ا ل أ ي ا م من ا ل ا ب ان يرى شخص اراد ان يشتشه وزومك ي ن ب فانقلل ع ل ي م ن ا ظ و ز و م د ينبغي فانقلل ن م ك ل م ت ي مناظر ل ل المجموعة المخصص لكما كلا ل ي ن ا معنا نعلم و ي ن ر و ن ر ى ي ن ر ى و ي ن ر و ن ر ى ن ر ى ي ن ر ى و ي ن ر و ي ن ر ي ن ا ى وينرى و ي ن ر وينرى و ي ن ر وينرى وينرى و ر ى وينرى وينرى وينرى وينرى وينرى وينرى وينرى وينرى وينرى و ن ر ى وينرى وينرى وينرى وينرى وينرى و ي ن ر ي ن ر ى وينرى ب ي ن ر ى وينرى و ي ن ر و ي ن ر ي ن ر ى و ر ا و ن ر ى و ي ن ر ي ن ر ى و ي ن ر وينرى وينرى وينرى وينرى و ي ا ر ى و ي ن ر ي ن ر م وينرى و ن ر ى وينرى وينرى وينرى و ي ن ر ي ن ر ى و ي ن ر ي ن ر ى قال بدي لا م شو يناظرون و ويجوه ه بي بي بي يقول وصدق البربهاري ل ا س ة ويجوه يقول يتكره من ذهب ل ل السنة, السنة المعارضة قال لا س ا ا ة من ن ذهب ي الا ر ا ل ل م ك م ط ر ا ر بغايدنا معاي المتحدى بيش بيش قلة ك إ ذ ن يقول ح ج و رحمه الله وليست الفتوى بطول ا ل أ ر د ا ن و إ خ ا ء الزوائد كزنب ا ل آ ت ا ن والهضر باللسان إ ذ ا خلا ل م ي د ا ن ثم قال فهذا منهم الله أقلامهم الذين والذي الضرب بالشكل لا بالفضل ويأكلون بالعمائم والأكمال لا بالعلوم والأحكام تعج منهم الحقوق إلى الله أجيجا وتضج الأحكام من ضجيجا من من يستفتون ويأكلون إلى وتضج تعج يدفع الكثير من الناس الى هذا الامر والا يظهر ذلك الذي يدفعهم ش ب الرئاسه ك ا ل إ ن سيتصدر ا ن لتخسكم ي لك معتقد لو ا شي ل كان شو واحد يكفيه ن م ب ا ج ع كين كم من العلم ع ر ف أ م ا كثير من الناس يحبون الشهوه ك ذ ي ك و ن ق ا ئ د في م ج م و ع ه يحب ا ل ر ئ ا س ة ه ذ ا ش ب ا ل ر ئ ا س ة و م ا ك ي ن ش العلم و م ا كانش يحقق و م ا ك ي ن ش ا ل ت ر و ي فيدفعهم هذا إ ل ى إلى الغلو و إ ل ى شحن النفوس بما لا ينفع وبث ما يجر علينا الفتن و مضنها يقول ابن عاشور يقول ابن عاشور رحمه الله في كتابه أ ص و ل النظام الاجتماعي في ا ل إ س ل ا م حتى رحمه تعشر يقوله الله فالغلو في الغالب, في الغالب يبتكره أي يبتكر هذا الغلو ق ا د ة الناس ذوي النفوس ط ا م ح ة إ ل ى ا ل س ي ا د ة و ا ل ق ي ا د ة بحسن ن ي ة أ و بضده ا ل إ ف ر ا ط ا في ا ل أ م و ر وذلك اما بداعيه التظاهر بالقدره ة وَاشْتُبِّ الْإِغْرَابِ وَاشْتُبِّ ما ما الْإِغْرَابِ وحب الاغراب إ م إ غ ر ا ض النمو م ا ل غ ض ب م ح م و ل ق اما ل إ ب د ا ع ي ة التظاهر ب ا ل ق د ر ة وحب ا ل إ غ ر ا ض ل إ ب ه ا ه نفوس ا ل أ ت ب ا ع وتحبيب الانقياد أ و حب ا ل إ ك ث ا ر والزياده والتفريع ب ا ل أ م و ر ا ل م س ت ح س ن ة لديهم ف إ ن النهم في المحبوب من نزعات النفوس قال فان ا ل ن ه م في المحبوب من نزعات النفوس ويقول ابن ق ت ي ب ة في ت أ و ي ل مختلف الحديث ي ق ويرد ل ل و المشكله ة إلى ل الى م اهل العلم به لو ض ح المهج ظهر لهم من يدعي النبوه مع معرفتهم ب أ ن رسول الله ع ل ى الله عليه س ل ا م خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء أ و من يدعي ا ل ر ب و ب ي ة لوجد على ذلك أ ت ب اتباعا ع وأشياعاً ا ناس هكذا حالاً إذا لم ن ف العلم、صحيح. هكذا حال الناس كما صحيح قذيبة في تأويل بقي في هذه ق أ و ل قولي ه ذ ا و ا ش ي ولكم ا ل ل ه ع ل وأعلى ى